الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنته دون لين والسواء انزل الفرقان <تصفيق> ان نلوي انكفر بايات الله لهم عذاب شديد وَلَذِي يُصَوِّرْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ هن أم الكتاب وآخر متشابها وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول ربنا لا تزغ قلوبنا الَم تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ مِن Sun and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 يتؤتى الملك من تشاء وتعنسع الملك تشاء وتعز من تشاء 你。 الموت من الحي وترزق من تشاء. in Allah قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء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 تطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذعت لك ما في بطني محررا فتقبل من